الخير يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل عنده والاجتهاد والاستقامة ثم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه استقاموا استمر عملهم ديمة، ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة في أي وقت لا يخشى على نفسه المستقيم أن يأتي الموت في أي وقت، لأن الاصل عنده الاستقامة. أما من يقبل ويدبر ويقبل ويدبر، فخطورة ذلك أنه لا يدري متى توفيه المنيه، ومتى ينقطع ويتوقف العمل، ولكن الاستقامه جزاؤها حسن الخاتمه جرت عاده الله بمله وكرمه ان من عاش على شيء مات عليه نسال الله ان يحسن خاتمنا فاجعل عملك ديمة ثم اجتهد ضاعف في الاوقات الفاضله لازلنا مع انفاس الصحابه رضي الله عنه و الله ان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى ولا زلنا مع كعب بن مالك رضي الله عنه وكان اخر ما تكلمنا عليه من كلامه رضي الله عنه انه قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه يعني كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع قال من بين من تخلف قال فاجتنبنا الناس مجتمع التزم بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا رفعهم الله وساد قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا قال حتى تنكرت نفسي في الأرض فما هي بالأرض التي أعرف يعني حتى لو كان في بلاد غريبة لا يعرف فيها أحد والقى السلام كان ينتظر أن يرد عليه الناس السلام لكن هم قد نهاهم أن يسلم والتزموا بذلك قال فلبثنا على ذلك خمسين ليلة خمسين ليلة على هذه الحال الصعبة قال فأما صاحباي إلال بن عمية ومرار بن ربيع فاستكانا في بيوتهما يبكيان يبكيان أجل رسول الله لا يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم أنت مهما تكلم الناس مهما قرأت ومهما سمعت عن كونك تعيش في وقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك على يقين أن من تعامل معه لا بد أن يمتلئ قلبه بمحبته مهما تخيلت وتصورت ذلك لا يقرب ذلك من عيش ذلك واقع فاستكانا في بيوتهما يبكيان قال وأما أنا فكنت اشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا قال واقوم وأصلي قريبا منه فاسارقه النظر يعني يسترق بعض النظرات للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي فإذا التفت إليه أعرض عنه خير البشر صلى الله عليه وسلم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم محبته من أركان الإيمان وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من بعده أناس هذا في الصحيح يود أحدهم ان لو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله ومعاشرتهم لرسول الله اضربوا في ذلك الأمثلة هؤلاء ما كانوا قدوة للأمة من بعدهم من فراب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ في حركات هؤلاء لذا كان الاختبار من أصعب ما يكون من أصعب ما يكون إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لا يكلمه خمسين ليلة لا يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرا في حياه الاصابه كل الصحابه كل الصحابة تقرا في حياتهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلهم وفدائهم لرسول الله بكل شيء بالنفس والمال والاهل وكل شيء تتعلم منهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم والبذل لاجل خدمه هذا الدين هؤلاء وصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى الصحابة رضي الله عنهم كما يذكر عروة ابن مسعود الذي جاء وافدا من قريش في صلح الحذيبية ليرجع لقومه يقول والله لقد وفدت على الملوك وأبناء الملوك وفدت على كسرة وقيصر والنجاش فما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا كان مما ذكر قال كان إذا أمر ابتدروا أمره اسمع لأسباب العز كانوا إذا تكلموا عنده يخفضون أصواتهم كانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما مش تقول لو قال رسول الله فيفكر ويتفلت ويراء لا لا يحد أحدهم النظر إليه إجلالا له أبو بكر رضي الله عنه وقر في حياته وكر رضي الله عنه كاملة لما أذن رب العالمين بالهجرة للصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن فيه الخروج قال على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبا قال بابي انت وامي يا رسول الله اترجو ذلك قال اجل فلما اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجره قال قد اذن لي بالهجره يا ابا بكر قال الصحبه يا رسول الله قال الصحبه يا ابا بكر قالت عائشه رضي الله عنها فوالله ما شعرت ان احدا يبكي من الفرحه قبل أن رأيت أبا بكر يبكي من فرحته لخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج ويمشي عن يمينه وامامه وخلفه ما بك يا أبا بكر قال يا رسول الله أذكر الرصد فأمشي امامك وأذكر الطلب فأمشي من خلفك يا أبا بكر أو إن كان شيء تمليت أن يكون بك دون أجل والذي بعثك بالحق ويسبقه إلى الغار ويخدمه صلى الله عليه وسلم طب هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه طيب في غزوة أحد سمعنا وسمعنا أبي طلحة ويجوب على رسول الله وأبو ججانة وطلحة بن عبيد الله يوطب ظهره ليقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الصخرة وغيرهم ممن يخرج من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وراينا من حياه هؤلاء حتى النساء حتى المراه من بني دينار تصاب في زوجها وابيها واخوها يقابلها القوم وهي تسال ما فعل رسول الله هو بخير صحيح سالم اصبت في زوجك والدك اخوك ما فعل رسول الله هو بخاي حتى اراه فتراه كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله اي حاجة اخ ابن والد سهل وثوبان رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيه بوضوئه الماء الذي يتوضا به وحاجته قال لي يوما يا ربيعه سل سيدعو لك رسول الله قال اسالك مرافقتك في الجنه هو تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر لا يملك الا ان يغلب على محبته قال او غير ذل قال لا بل هو ذاك يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه ويدخل عليه كما قل لمن بالبغوي رحمه الله في سبب نزول الآية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثوبان فقال يا ثوبان ما, لو ما بال لونك تغير قال يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع ولكن إذا فقدتك استوحشت وحشة شديدة فذكرت الآخرة وأنك ترفع مع النبيين قال فاستوحشت لذلك يا رسول الله فنزل القرآن ومن يوث الله والرسول فولالك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصبي عبد الرحمن بن عوف يقول بينما انا بالصف يوم بد رايت عن يميني وعن شمالي غلامين حليثة الاسنان هما معاد بن عمرو ابن الجموح ومعاد ابن عفراء فتمنيت انني بين اظلاع منهما ده قال فغمزني الغلام عن يميني وقال لي بصوت لا يسمع صاحبه يا عم تعرف اباجه ما لك به يا ابن أخي أخبرته ده كلام راجل كبير جدا مش غلام 12-13 سنة لا أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب تعمل ايه قال والذي نفسي بيده شوف الرجولة والتربية لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه بيشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتعجبت من مقالته فغمزني الغلام عن شمال وقال مثل مقالة الأول فرأيت أبا جهل يزول حوله عصابة يزول يعني يروح ويرجع حول عصابة لانه القائد قال الا تريان هذا صاحبكما الذي تسالان عنه فانقضى عليه فابتراه بسيفيهما وطار الى رسول الله يا رسول الله كل واحد منهما يقول قتلت ابا جه اريان سيفيكما هل مسحتما سيفي اسيافكما لا كلاكما قتله تربيه تربيه لهؤلاء وفي حياه الصحابه صور وصور وبذل وبذل كثير جدا الشاهد ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما تسمع ان هلال بن اميه ومراره بن رباه جلس في بيوته ما يبكي هؤلاء احبوا رسول الله بصدق ووالله والله من احبه بصدق لا يستطيع مخالفه سنته اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم